129. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين 120. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدله قُلْ مَن يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قُلْ هَلْ لَكُم مَا يَكُونُ لِي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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنذل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا, إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبح حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف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 فَلَمَّا أنْ جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام تا إذا أخذت الأرض جخرفها وازيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا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 بمثلها وسَقَهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاقِلٍ كَأَنَّمَا أُصِيَتْ وَجْهُهُمْ قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُبْلِمَةٌ أُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويوم نحشرهم جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون؟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 فَقُلْ أَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقًّا كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَمْ نُؤْمِنُ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأدنى تكون قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقَّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يهدي أَمَّا الَّا يهدي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقف وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل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 119. الآن وقد كنتم به تستعزلون 110. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَمِعُونَكَ احَقُّهُ قل إِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنت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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ مُوسَى إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُمُ نَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكن ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون.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 سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا, زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم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 فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أذركوا الغرق قال آمنت, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننزيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوءنا بني إسرائيل مبؤا صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا